لا جائ جب من دنيا سب سن نام لین مین مین وی سلی مدن من يا ترى يضمني يمدني بنا شفي من لا يكون لي كن كشعل الكوكب وانهكن عالما فالعلم ميراث النبي فعش حياة العلماء وقرأ صنوك الكتب ودم على تقاضع لا تفتفع بالنساني لكن من دنيا الورى بالحسنين يا اخوتي عهدتكم انتم بقا يا عربي مدوا يد العون لي طالب في الطالب هيا فافروا له ما للفتى من مطلب يا موطن ناحتكم انتم بقا وردوا يا يتبعوني لطالب غدا في الطالب أيها تغفروا له مال الفتى من مطلبي نعم وهل من عمل ساكن كتعليمي صبي